يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذوبكم ومن يفع الله ورسوله فقد ساز ثوجا عظيما أما بعد فإن الْحَدِيثِ الحبيب كتاب الله تعالى وأحسن الهبي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار هذا هو الدرس الاول من الدروس المستفاده من قصه موسى والقبر عليهما السلام روى البخاري ومسلم وغيرهما من حديث سعيد بن جبير رحمه الله قال قيل لابن عباس رضي الله عنهما إن نوفا المثالي يزعم أن موسى الذي صاحب الخضر ليس هو موسى بني إسرائيل قال ابن عباس كذب عدو الله حدثني ابي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال خطب موسى في بني إسرائيل يوما حتى ذرفت العيون ووجلت القلوب فلما انصرف تبعه رجل فقال يا نبي الله هل هناك أعلم منك في الأرض قال لا فعسب الله عز وجل عليه إذ لم يرجع العلم إليه قال بلى ان لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك قال موسى اي ربي وكيف لي به قال خلشوثا واجعله في مكتل وفي روايه قال خزنونا ميتا والنون هو الحوت واليه نسب يونس عليه السلام وذنون النون اذ ذهب مغاضبا فالنون هو الحوت وكل سكان البحر يعد من الحيتان فالسمك اسمه حوت قال ابن عباس اشتهيت حيتانا اي اسماكا قال خذ ميتا وفي روايه نشوتيا واجعله في مكتب فحيث فقدته فهو سم اي حيث فقدت هذا الحوت فالخضر هناك فانطلق حتى اذا كان ببقعة من الارض قال موسى لفتاه لا اكلفك كثيرا اي تغني اذا استيقظ اي اذا رد الله الحياة في الحوت قال ما كلفت كثيرا ثم ان الحوت ارتزت اليه الحياة وقفز في البحر فأنفت الله عنه جرية الماء لم يجعله ينطلق إنما حبثه في مثل الصاف فلما استيقظ موسى عليه السلام نسي غلامه أن يخبره أن الحوت قفز في الماء فانطلق بقية يومهما وليلتهما كان فلما كان من الغد قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا تذكر الفتى هنا أن الحوث المشوي الذي كان سيتغديان به طفز في الماء قال أرأيت إذ اوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحر وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره فرتد على آثارهما قصّة رجع يقصان الآثار مرة أخرى. فلما ذهب إلى هناك وجد عبدا مسجّدا ببرزة خضراء تحت قدميه وتحت رأسه. كالذي يلتحف بلحات فيجعله تحت رأسه وتحت قدميه. فسلم عليه موسى. فكشف عن وجهه وقال وهل بأرضي سلام من أنه قال أنا موسى قال أنت موسى بني إسرائيل قال نعم هذا هو الشاهد الذي من أجله قال ابن عباس جذب عدو الله لأن الخضر عليه السلام قال أنت موسى بني إسرائيل قال نعم قال وما تريد قال أريد أن أتعلم قال إنك لن تستطيع معي صبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعطي لك امرا فجاء عصفور فنقر من ماء البحر نقرة فقال الخضر يا موسى إن مثل علمي وعلمك بجانب علم الله عز وجل كمثل الماء الذي أخذه هذا العصفور من خارج إن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى فانطلق ووقف على شاطئ البحر فمرت مركب فأراد الخضر وموسى أن يرتب فقال الغلمان عبد الله الصالح لا نحمله بأجل فعمد إلى مكان في السفينه فقلع منه لوحا بخدوم ووضع مكانه خشبه قال موسى قوم حملون بغير نول واجره تقلع لوحا من سفينتهم لتغرق اهلها لقد, لقد جئت شيئا امرا قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا قال النبي صلى الله عليه واله وسلم وكانت هذه من موسى نسيانا فلما نزل من السفينه وجد اغيلمه يلعبون فعمد الخضر إلى ولد وضيء جميل ذكي فأخذه من رأسه وأضجعه على الأرض وذبحه بالستين. فقال موسى عمدت إلى نس لم تعمل الحل فقتلتها بغير نس لقد جئت شيئا نكرا قال الخضر عليه السلام ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال النبي صلى الله عليه وسلم وكانت هذه شرصا لأن موسى عليه السلام قال له فإن سألتك عن شيء بعدها فلا صاحبني لقد بذرت من لدني عذرا فكانت هذه شرصا وتلمح الفر في التحذير بين المرة الأولى والثانية في المرة الأولى قال له الخضر ألم أكل إنك لن تستطيع معي صبرا في المرة الثانية قال له ألم أكل لك لك إنك لن تستطيع معي صبرا فكأنما استدار إليه وأشار لك لذلك فالنبي عليه الصلاه والسلام فرق قال كانت الأولى من موسى نسيانا فلم يشدد الخضر عليه وكانت الثانية شرفا في المطارقة لذلك كأنه التفت إليه وحذره وأشار ألم أقل لك أي للمرة الثانية إنك لن تستطيع معي صبرا فدخلوا في دخلوا إلى قرية فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا قال هذا سراق بيني وبينك فأنبئك بتاويل ما لم تستطع عليه قبرا قال النبي عليه الصلاة والسلام يرحم الله موسى وفي رواية رحمة الله علينا وعلى موسى وجدنا أنه صبر حتى يقص الله عز وجل علينا من أخبارهما قصة موسى والخضر من القصص التي تشتمل على كثير من العبر وقد عني القرآن الكريم جد العناية بعرض القصة لأن النفس مجبولة على التاسي بغيرها كما قالت الخنساء لما قتل اخوها ولولا كثره الباتين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي فبمصاب غيرك يهون عليك مصابك إذا شعرت أن غيرك يشارفك في هذا المصاب خف عليك المصاب إنما يعظم الأمر إذا كنت متفردا بالبلية وإلى هذا الإشارة في قوله تبارك وتعالى ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون فالله تبارك وتعالى ينفي من أذهان أولئك هذه المشاركة التي يجدها العبد في الدنيا فيقول له ليس الأمر في الآخرة كالدنيا أنك إذا رايت غيرك في ذات مصابك هان عليك مصابك كلا لا ينفعك أنك ترى جهنم كلها ملانه بالخلق يعزبون مثلك ان هذا لا يقصق عنك شيئا لان التسليه الذي كنت تراها في الدنيا ذهبت ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انكم في العذاب مشتركون وفي حديث الاث ان عائشه رضي الله عنها لما بلغها لما بلغتها التهمه قالت فبكيت يومي وليلتي حتى ظننت أن البكاء فالق كبدي فاستاذنت علي امرأة من الأنصار فاذنت لها فجلست تبكي معي هنا المشاركة لأن بعض الناس قد يقول وما الفائدة من قول عائشة رضي الله عنها فجلست في معي هذه هي المشاركة التي تخصف عن الإنسان ألمة فالنبي عليه الصلاة والسلام لما بعث في مكة وعذب أصحابه العذاب الأليم نزل القرآن الكريم بالقصص عليهم وأثر النبي عليه الصلاة والسلام من ذكر القصص، فقص عليهم آنذات قصه الساحر والراهب، وفيها البلاء في الدين حتى قال أبو ذر رضي الله عنه نالنا من الكفار حدة فذهبنا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم نستنصره فوجدناه عند الشعب، فقلنا يا رسول الله ألا تستنصر لنا ألا تدعو الله لنا فاعتدل وقال لقد كان يؤتى بالرجل من قبلكم فينشر بالمنشار حتى يشق نصفين ما يرده ذلك عن دينه فإذا علمت أن أصحاب الأنبياء جميعا عذبوا وأودوا علمت أنك لست في الطريق وحدك هذا الطريق المستقيم طريق الله عز وجل الممتد من لدن آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة لست الضحيه فيه وحدك كم من العلماء عذبوا بل صارت رقابهم بل كم من الأنبياء ألم يقتل يحيى عليه السلام وتقطع رقبته وتهدى إلى مرأة دغي وهذا نبي إذا تذكرت ما فعله اليهود بموسى عليه السلام هان عليك مصاب. في الصحيحين ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه واله وسلم واخذ ببرده وجبذه حتى اثرت حاشيه البرد في عنقه عليه الصلاه والسلام وقال يا محمد اعطني من مال الله فانه ليس مالك ولا مال ابيك ولا مال امك فتبسم عليه الصلاه والسلام وقال يرحم الله اخي موسى أوذي بأكثر من هذا فصدر هنا يذكر موسى عليه السلام أوذي بأكثر من هذا ليس معنى هذا أن موسى عليه السلام أوذي أكثر من نبينا في الحقيقة لكن أوذي اكثر من هذا أي من هذا الفعل فصدر فهنا يغفر سلفه في الأذى وفي البلاء فيحمله ذلك على أن يصبر فميل الناس إلى القصص ميل سثري وهو ميل شديد قوي لذلك فقد عني القرآن الكريم عناية كبيرة بالقصص وقد حدد الهدف من هذا القصص لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب أي للذين يتفكرون ويأخذون الأسوة فقصة موسى والخضر من القصص الذي قصه علينا القرآن الكريم وزاده النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضوحا في هذه القصة في مطالب المصلب الأول هل الخضر ولي النبي؟ وقد يقول البعض وهل ينبني على ذلك حب؟ نقول نعم قال ابن المنادي أول عقدة تحل من الزندقة أن يكون الخضر نبيا لأن الصوفية يزعمون أن الولي أعظم من النبي مقام النبوة في برزخ فويق النبوة فويق الرسول ودون الولي هكذا يقولون مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي إذن فالولي عندهم أعظم من النبي وهذا ضلال مبين وزندقة لأن النبوة ليست مكتثرة إن النبوة منحة من الله عز وجل لا تكتسب فلذلك كان عندهم الأولياء أفضل من الأنبياء فيثبات أن الخضر نبي أول عقدة تحل من هذا الحبل الطويل من الزندقة استدل العلماء على أنه نبي بقوله وما فعلته عن أمري وما فعلته عن أمري أي ليس لي دخل في الذي فعل ويؤكد أنه نبي أن الله تبارك وتعالى قال وآتيناه من لدنا علما والله تبارك وتعالى لا يؤتي هذا العلم إلا لنبي أما كونه لم يرسل إلى قوم فهذا هو الغالب على الأنبياء ولذلك من الخروق التي يجعلها العلماء بين الرسل وبين, الرسل وبين الأنبياء أن النبي